ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة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 كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرق كلا إذا بلغت التراقي وقيل مرق وقيل مرق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى